بسم الله الرحمن الرحيم حميم تزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق واجر مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني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 وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وَإِذَا تُتَلَعَلَيْمَ آيَاتُنَا بَيِنَاتِهِمْ قَالَ الَّذِينَ كَثَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَثَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى قل إن افتريتم فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفبي به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم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 والرأيتم إن كان من عيد الله وكفرتم به وشهد شاهد وشهد شَاهِدٌ من بني إسرائيل على مثله فَآمَنَ واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.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 ظلم وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ أَسْتَقَامُوا فَلَا قَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا قَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 حملته كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي وأن عمل صالحة وأن عمل صالحة ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين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 وَالَّذِي قَال لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِيدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ أَتَعِيدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ قَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِين وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلِ هؤلاء الذين حق عليهم القول في أممٍ قد خلت من قبلهم في أممٍ قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين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 اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابًا هُونًا بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ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 فيصبحوا لا يرى إلا كَذَلِكَ كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا, وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدا فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم فما أونا عنهم سموهم ولا أبصارهم ولا أفضتهم من شيء إذ كانوا إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحقهم وحقهم ما كانوا به يستهزئون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 وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا إِنَّا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرًا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 أولئك في ضَلَالٍ مبين، أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعير خلقه نبي قادر، بقادر على أن يحيي الموتى، بل إنه على كل شيء قدير.